بسم الله الرحمن الرحيم درس الابدال اخذنا مقدمه عنه ووصلنا الى اول موضع من المواضع هدات مطيع ابدال الهمزه ابدال الهاء قال الهاء يطرد ابدالها من التاء يطرد ابدالها من التاء ما هو الذي ذهب وترك ما هو الذي ذهب وترك التاء لأن مدخول من هو الذي ترك الهاء يطلد إبدالها من التاء أي بدلا عن التاء في الوقف على نحو رحمه نعمة عند جمهور العرب عند الوصل تقراها وتنطقها تان تقول رحمة رحمة الله رحمه الله نعمة الله تنطقها ماذتان إذا وقفت لو وقفت فقلت رحمة لا يكون هناك إشكال رحمة لا إشكال ولا إبدال نعمة لا إشكال ولا إبدال لكن لما كان جمهور العرب يقفون عليها بالهاء رحمة رحمة بالهاء إذن أبدلت الهاء من التاء أي جاءت الهاء بدلا عن التاء وهذا خاص بالوقف عند جمهور العرب هل هناك من يقف عليها بالتاء الجواب نعم وسيأتي هذا في آخر درس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في باب الوقف فهذه الهاء التي يوقف عليها هي هاء كغيرها من الهاءات الظاهرة واضح انتبه الآن لهذه الفائدة هذه الهاء التي يقف عليها التاء المربوطة التي تقلب هاء تقلب هاء في النطق تنطقها هاء كأنها هاء أصلية لأن بعضهم مثلا يأتي إلى قوله مثلا هلك عني سلطانية يبين الهاء سلطانية يبين وإذا جاء يا ليتها كانت القاضية القاضية يجعلها كأنها ماذا يقول ما يبين الهاء فيها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ما بين الهاء هي هاء مثل هاء سلطانية تبين فيها الهاء هنا كما تبين الهاء هنا أما أن تخفى الهاء في التاء المربوطة فهذا فهذا يعني منتقد فتقول القارعة تأتي بالهاء كأنها هاء كأنك تقف عليها هاء وتصلها هاء قال الهاء يطرد يبدلها من التاء في الوقف على نحو رحمه نعمه عند جمهور العرب إبدال الهمزة تبدل الهمزة من الواو والياء في مسائل منها المسألة الأولى أن تتطرف الواو أو الياء بعد الف ألف زائدة بعد ألف زائدة طيب وهذه الآن إبدال الهمزة تبدل من ماذا من واو أو من ياء إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائده أمثلة توضيحية على ذلك الأفعال كسا وسما ودعا وبنى أصلها كسا وسمى ودعا وبنى ياء. ووزنها فعال فإذا جاء من الأول والاخير على وزن فعال ومن الثاني الأول الذي هو كسوا والاخير بنى على وزن فعال كساو بناي ومن الثاني على وزن فعال الثاني الذي هو سماو على وزن فعال فتقول سماو ومن الثالث على فعال فتقول دعاو دعاو دعاو فإنه يقال في الأصل كساو سماو دعاو بناي فترى الواو والياء تطرفة وقبلهما ألف زائدة فتقلبان حينئذ همزة أي الواو والياء فتصير الكلمات كساء وسماء ودعاء وبناء إذن هذه الهمزة الهمزة في هذه الكلمات هي مقلبة عن ماذا عن واو أو عن ياء كيف تعرف أنها مقلبة عن واو أو مقلبة عن ياء ترجع إلى الاشتقاق أو ترجع إلى ماذا إلى التصريف مثال آخر عدو وزنه فعول وصوله العين والدال والواو فإذا جمعته على وزن افعال قلت اعداء فلما تطرفت الواو بعد الف زائده ابدلت منها الهمزه فقيل اعداء بخلاف نحو قا ولا لماذا ما قبل ما قلبت الواو همزه في قا ولا انظروا الى شرط المساله شرط المسألة أن تتطرف الواو او الياء بعد ألف زائدة. هذه الواو جاءت بعد ألف زائدة. قاول بايع بعد ألف زائدة. لماذا لم نعم؟ لأنها لم تتطرف. ما جاءت بالطرف. طيب. قال لعدم عدم التطرف ونحن غزون وضبيان لماذا ما قلبت الواو همزة مع أنها متطرفة والياء تقلب همزة مع أنها متطرفة ليس قبلها ألف لعدم الألف قبل الواو أو الياء ونحو واون واون ألف ون ت ون ثاء إلى قولك جي. إلى قولك أفلام ميم نون هاء واو واو ماذا ما تقول, ما تقول واء هذه الان همزة واو قبلها ألف لماذا ما قلبت همزة لأن, لأن الألف ماذا أصلية طيب فهذه لماذا ما قلبت الواو على, ألفا على الواو همزة؟ لأن الألف التي قبلها ليست زائدة شرطنا أن تكون الألف زائدة واو ثلاثة أحرف هكذا لو حكمنا ما هو شرط زيادة الألف تقدم معنا في درس الزيادة أنك إذا حكمت على الألف بأنها زائدة تبقى الكلمة على ثلاثة أصول فصاعدا الآن لو حكمنا على الألف في واو بأنها زائدة كم سيبقى؟ إذا إذن الألف ليست ماذا؟ ليست زائدة وإنما هي منقلبة عن أصل أو أصل على خلاف بينهم هل هي أصل في هذا الموضع بنفس رأسها أو منقلبة عن أصل طيب الآن انتبهوا سأعيد هذا بشكل سريع على السبورة كساء، الكلمة هي كساء. من أين جاءت هذه هي الهمزة؟ المادة الأصلية كساء يكسو، كسوه وكسوه، وكساء على وزن فعل. ما هي الاصول الكاف والسين والواو كاف والسين والواو ناتي بها في فعال هذه الكاف وهذه هذه ان كاف والسين والواو على وزن فعلاء هذه ف الكاف العين هي السين الالف زائدة تنزل كما هي اللام هي الواو والشكلات نفس الشكلات كساو هذه كساو تطرفت الواو في الطرف وقبلها الف زائدة فقلبت الواو ماذا ماذا تقلب الواو حمزة للثقل كساء بناء كذلك اصول باء ونون ويا بناء بناء هذه الباء هذه النون وهذه الياء بناي تقلب الياء همزة لتطرفها وقبلها ماذا ألف زائدة عدو عدو على وزن فعول هذه فاء الكلمة هذه عين الكلمة هذه لام الكلمة التي هي الواو الثانية فلما تاتي بها على وزن أفعال الهمزة زائدة تنزل الألف الاخيره هذه قبل الاخيره زائدة تنزل الفاء هي العين العين هي الدال اللام هي الواو تصير ماذا تصير اعداء تطرفت الواو وقبلها الف زائدة فصارت ماذا صارت ماذا اعداء فلماذا قلبت الهمزة الواو همزة في اعداء واصرها واو لتطرفها وقبلها الف زائدة وفي بناء لتطرفها هل قلبت همزه لتطرفها وقبلها الف زائده وفي كساء الواو تطرفت قبلها الف زائده فقلبت ماذا ماذا قلبت قلبت همزه واضح الصرف هو مثل الرياضيات بعض المسائل طيب نكتفي بهذا درس اليوم